بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار وما وردت الأطيار وما تفتحت الأظهار عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى أن يجمعنا الله بهم بمنه وفضله في دار الأبرار أما بعد فتحية مدية مع غرة مقدمة مادة الأذاب والأخلاق في درس من دروس أكاديمية السنة ما هدي خير البرية صلى الله عليه وسلم نستضي وإياكم بما تهصر في هذا الدرس التي أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم فيها للعلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا صالح الأخلاق إنه جواب كريم وإن شاء الله في هذا الدرس سنتعرف على النقاط التالية الكتاب الذي سندرس منه والمنهج المتبع في الشرح ان شاء الله تعالى النبذة بسيطة عن المؤلف رحمه الله تعالى أهداف دراسة مادة الأداب والأخلاق تعريف الأداب والأخلاق فضل حسن الخلق في القرآن والسنة الوسائل المعينة على حسن الخلق هل الأداب والأخلاق مكتسبه أم طبيعية نبدأ أولاً الكتاب الذي سندرس منه إن شاء الله تعالى بفضله وكرمه وتوفيقي هو جزء الأداد والأخلاق من كتاب من هادي المسلم للشيخ أبو بكر جابر الجزائري رحمه الله تعالى وإن شاء الله سنتبع في الشرح تبسيط الكتاب مع التركيز على النقاط المهمة مع ذكر أدلة وأمثلة من السلف الصالح رحمه الله تعالى وإن شاء الله تعالى سيكون الفصل الدراسي الأول أو الترم الأول لمادة الأدب والفصل الدراسي الثالث أو الترم الثالث لمادة الأخلاق إن شاء الله تعالى أما عن المؤلف هو الشيخ أبو بكر جابر ابن موسى ابن عبد القادر ابن جابر المعروف بأبو بكر الجزائري ولد في بلاد الجزائر عام 1921 ميلادية ثم ارتحل مع أسرته المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية وفي المسج النبوي الشريف استأنف طلب العلم حتى صار من العلماء الباردين الذين كتب الله لهم القبول فعالى وتوفي في المدينة المنورة يوم الأربعاء الرابع من ذي الحجة عام 1439 الموافق الخامس عشر من أغسطس عام 2018 ميلادية أما عن أهداف دراسة مادة الأداب والأخلاق دراسة مادة الأدب والأخلاق لها أداف مهمة جداً ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يستحضرها وأن يكون على بينة منها أما السهب الأول نحن ندرس مادة الأدب والأخلاق لبيان خصن الخلق من خلال الكتاب والسنة وهذا ما أهم ما ينبغي على المسلم أن يغترف من معينه ألا وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن شعارنا قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان وينبغي دائماً على كل مسلم في كفة أقواله وأعماله أن يربطها الكتاب والسنة أما السبب الثاني أن نبرز المظهر الجمالي في الإسلام وهذه نقطة مهمة جداً لأن الإسلام اليوم يتعرض مع الأسف الشديد بحملة تشويه اتهام بالإرهاب اتهام بالعنف اتهام بأشياء كثيرة ينبغي علينا وفي ظل هذه الظروف أن نبرز الجانب الجمالي في الإسلام الإسلام دين الخلق ودين المحبة ودين السلام وغيرها من الصفات الكريمة الجميلة السبب الثالث من خلال هذه المحاضرات وهذه الدروس بإذن الله تعالى سنتناول هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الآداب والأخلاق ودعوته للناس بهذه الأداب والأخلاق ونحن ندعو جميع المسلمين والناس للتأسي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا في خلقه وتعامله مع الناس السبب الرابع إذا إن انتشرت الاداب والأخلاق الشرعية تسود المحبة والألفة بين الناس ولا شك إن المتأدبين بأداب الأسلام والمتخلقين بسنة خير الانام تسود بينهم المحبة والوئام السبب الخامس ألا وهو انتشار كثير من الاخلاق المذمومة مع الأسف في بعض المجتمعات فأصبحنا إلى في حاجة شديدة إلى بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم والمتأمل في مجتمعات الناس اليوم يجد انتشار الكذب مع الأسف انتشار الغش والتزوير السرقة الرشوة وغيرها مما نكمل ان شاء الله تعالى ونعتذر عن هذا الانقطاع رابعا تعريف الأدب والأخلاق الاداب جمع أدب بفتح الدال وهي في اللغة مأخوذة من الأدب بسكون الدال وهو الدعاء وسمي بذلك لأنه يأدب أن يدعو الناس إلى المحامد وينهاهم عن القبائح قال ابن القيم الأدب هو اجتماع خصال الخير في الإنسان وحقيقة الأدب, وحقيقة الأدب استعمال الخلق الحسن وهو رياضة النفس بالتعليم والتهذيب على محاسن الأخلاق أما الخلق، الأخلاق جمع خلق، والخلق في لغة العرب هي السجية والطبع، مثلاً يقال فلان كريم، فلان حليم، فلان متأني، أو فلان سريع الغضب وغير ذلك من الصفات، وفي الإصطلاح الإخلاق هي الصفات التي ينبغي الاتصاف بها، ولكن تطلق على الصفات الحسنة المحمودة وتطلق على الصفات الذميمة المنبوذة، ولكن عند الإطلاق يعني لما نقول كلمة الأخلاق يطلق بها الصفات الحسنة في الغالب ولا يزال بيت شوقي الشاعر شوقي لا يزال محفوظا لدى الكثير من الناس انما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبوا هي ذهبت، أخلاق. فإن هم ذهبوا أخلاقهم ذهبت. وما الفرق بين الآداب والأخلاق؟ الآداب أوسع من الأخلاق ما يتضح من التعريف. وثانياً، والأ... الآداب كلها محمود، في الأخلاق منها المحمود ومنها المذموم. فض حسن الخلق في القرآن والسنة. أولاً وداً نبياً الأخلاق وردت في كتاب الله. ووردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أهميتها فما ذكره الله تعالى وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا شك إنه من الأهمية بالمكان والأخلاق في القرآن جاءت على جانبه أولا الجانب النظري أو, أو ما نسميه الجانب القولي مثل قوله تعالى وقول للناس حسنة وأيضاً الجانب العملي أو التطبيقي مثل قوله تعالى وكله وشرب ولا تسرف في بيان أداب الطعام وكذلك في قصة أقمان حينما أوصى ابنه عدد من الوصايا التي تدل على أهمية الاتصاف بالأخلاق وأقصد في مشيك وغضب من صوتك وقال ابن القيم الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين وقال رحمه الله تعالى أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه وقل... وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره فما استجيب خير الدنيا وخير الآخرة بمثل الأدب ومسجل استجيب بمثل قلة الأدب والعياذ بالله تعالى وقد وردت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة في بيان حسن الخلق وترغيب الناس في مكارم الأخلاق مثنية على المتحلين بمحاسن الأخلاق زاجرة زاجرة على اتصاف بمساوي الأخلاق قال الله تعالى مثياً على خير خلقه وخاتم رسله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقد روى عن جعفر الصادق أنه قال ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها نحن الان وصلنا إلى الادله من الكتاب والسنه في بيان حسن الخلق كما جاءت السنة مبينة الأجر العظيم من اتصف من مكارم الأخلاق ومما ورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم البر حصن الخلق ففي هذا الحديث جعل صلى الله عليه وسلم البر الذي هو كلمة جامعة لأفعال الخير وحصال المعروف حسن الخلق ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله لا يبغض الفاحش البديل ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وقد شئل عن أكثر أن أكثر ما يثل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمنه لا يدرك عظم خلق درجه الصائم القائم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قلنا وقفنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن, أن المتصفين بمكارم الأخلاق هم أحب الناس إليه وأقربهم إليه مجلسا يوم القيامة فقال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وقوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وخياركم خيارا رهم لنسائهم خلقا وأما من أقوال السلف قال الإمام مالك كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعه فتعلم من أدبه قبل علمه وربيعة هذا هو شيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى ويقول عبد الله بن المبارك طربت الادب ثلاثين سنة وطلبت العلم عشرين سنة وكانوا يطلبون الأدبة ثم العلم. وقال الحسن البصري إن كان الرجل لا يخرج في أدم نفسه السنتين ثم السنتين. وقال ابن سيرين كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. قال مخلد ابن الحسين ابن المبارك. نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث طيب ما هي الوسائل المعينة على حسن الطلق؟ أولا قراءة الايات القرآنية وتدبرها ينبغي علينا عند قراءة القرآن أن نقرأ القرآن قراءة متدبرة نهتم بفهم ما نقرأه وأن نجمع بين اللسان والجنان فنجمع بين القول والعمل وهذا أفضل ما ينبغي أن يتصف به المسلم حتى يرضى الله عنه ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا حفظ ما تيسر من الأحاديث الواردة في الأداب والأخلاق دقيقة تصل لا لابد أن أحفظ الأحاديث لأنها بمثابة الكتالوب أو الدليل كما يسمى فكيف أحث الناس على الخلق وأنا لا أعرف ما هي الأحاديث لابد أن أقرأ في كتب الأخلاق او أسمع شرائط تتحدث عن الأخلاق وهذا ما تيسر في هذا الزمن حتى يستحضر المؤمن دائما حسن الأخلاق وما هي الأداب التي ينبغي أن يلتزم بها ليس استحضار الأجر العظيم في حسن الخلق الأجر فإذا عرفت ان حسن الخلق أثقل ما يكون في الميزان عند الله عز وجل يوم القيامة لا شك انك تستحضر هذا الأجر العظيم وحينئذ تبادر إلى التواب الجليل وكذلك ينبغي أن يستحضر الإثم في ارتكاب السيئات والمحرمات وما يكون من أسبابها مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار إلا حصائد السنتين؟ هل يعني المقصود هل يقع الناس بقوة بشدة في النار إلا بسبب ما يقولونه هذا يدل على عظم الكذب وأن وأنه يكون سبب الناس الله العافية أن يهوي أو يدخل صاحبه في النار سبعين خريفة رابعا تربية الأولاد على التربية الحسنة منذ الصغر ينبغي على الآباء والأمهات أن يهتموا بهذا الأمر كثيرا جدا وأنا أوصي نفسي والأخوة أن نتقل الله عز وجل في أولادنا وبناتنا وهي مسئولية وأمانة في أعناقنا يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة كيف أقل نفسي وأهلي من النار؟ أعلمهم آداب الإسلام والأحكام من الحلال والحرام وتحذيرهم من السيئات والحذر عليهم والخوف عليهم مما يؤدي بهم إلى دخول النار تعود ابني مثلاً على الحذر من الكذب ولو كذب أعاقبه عقابا مناسبا لا يكون عقابا موجعا بل أحرمه من شيء يحبه مثلا كالمصموف عودوا ابني على السلام وفضل التسليم عودوا ابني على السلام باليد اليمين والأكل باليد اليمين طراءة آيات قبل النوم حسب سنه وعمره عودوا على بر الوالدين والإحسان الكبار وقال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه فمثل الحرص على مصاحبة الأخيار وترك الأشرار والإراغل من الناس أي سيئ الأخلاق فالأخلاق ينبغي أن يكونوا كلهم من المتقين والحظر الحذر من مصاحبة صاحب السوق والحسن البصري يقول لولدي يا بني اصحب الأخيار إنك ان تحمل الحجارة مع الأخيار خير لك من أن تأكل الحلوى مع الأشرار وما معنى قول سيدنا حسن البصري يقول الأخيار هؤلاء وإن حملت معهم الحجارة مع إنها شاقة فإنها في سبيل الله وفي خير أكيد إما في بناء مسجد أو في إزالة ضرر من طريق ونحو ذلك لكن الأشرار لو أطعموك الحلوى فإنهم يدسون لك السم في العسل وهذه الحلوى اليوم يدبعها أمور لا ترضى الله ورسوله ولا تحمد عواقبها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليل آخر جزئية في درس اليوم هل الاخلاق مكتسبة أم بالتطبع مكتسبة معزرة هل الاخلاق مكتسبة أم طبيعية طبيعية يعني الإنسان جبل عليها وخلق عليها وقد يكون هذا وهذا من فضل الله على بعض الناس او يكون قد اكتسبها بالتربيه وبمقارنطة أهله وهذا من الأخلاق الطبيعي اما الاخلاق المكتسبة فهو أن, يجاهد الإنس... أن يتعلم الإنسان الاخلاق الحميدة ويقرأ عنها ويجاهد نفسه في أن يكتسبها حتى تكون عنده صفة راسخة والأمر في الأول يكون شديدا وصعبا ولكن مع الوقت تكون صفة له يشكر الله عليها وتدخله وتكون سببا إلى دخوله الجنة وإن شاء الله من عددنا في نهاية كل درس نذكر سؤالين لمن باب التنشيط والمصاراة في الخير ونجيب عنها ونرسل الإجابة في مجموعة التليجرام الخاصة بكل مجموعة سواء التمهيدية أو العامة السؤال الأول أذكر حديثاً في فضل حسن الخلق السؤال الثاني أذكر سلاسة أسباب تعين على اكتساب الأخلاق الحسنة وبهذا نكون انتهينا من اول درس نسال الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك